إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات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 ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين أحمده ربي حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه لا أحصي ثماء عليه هو كما أثنى على نفسه وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المرتضى وعلى رسول الله المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله لكل واحد منا في دنياه أهدافه المعلومة وأمانيه المرسومة وأحلامه الوردية ورغباته النرجسية ترتبط بها حياتنا أملاً وتخطيطاً وإعماراً وبذلك تسير دفة الحياة ما تعاقب ليل ونهار بفطرة أودعها الله في قلوب العباد يسعون للرزق ينقبون للعيش وتختلف وسائل عيشهم وتتعدد طرائق كسبهم فبعضهم عمال في المناجم وآخرون محاضرون في قاعات مكيفة وبعضهم يلتمس رزقه في قاع بحار لجية وآخرون فوق السحاب طيارون وتتعدد وسائلهم جميعا وإن سعيكم لشتى ولكن الكبد لا يفارق الإنسان ويلازمه منذ الوهن الأول إلى أن يصير شيخا كهلا لقد خلقنا الإنسان في كبد في عناء مستمر وصراع دائم مع الحياة من أجل البقاء وطالما أن الأمر كذلك والله أراد أن يعمر الأرض بتسخير العباد بعضهم بعضا وبتعدد وسائل كسبهم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ولكن الأهم من ذلك كله أننا متفقون في المطالب والغايات نريد العيش الكريم ولكننا مختلفون في الوسائل والطرق والسؤال الكبير الذي يفرض نفسه لماذا نسعى وماذا نريد إن الجميع يريد السعادة ويسعى, ويسعى لعيش كريم ولرزق حلال هذا الذي يفترض في عباد الله في بلاد الإسلام من المسلمين والمؤمنين يفترض فيهم أنهم يسعون لعيش كريم ولسعادة القلب ولراحته والسعادة لا تشترى بالدولارات ولا تباع في الأسواق ولا تحويها الخزائن السعادة تملأ الجوانح المؤمنة السعادة طمأنينة في القلب وسكينة في النفس والشراح في الصدر وهدوء في البال وراحة في الضمير إن السعادة إحساس يحسه المسلم بأريحية وبهجة وبسرور وحبور وانطلاقة نفس في سكينة وهذا الذي يفقده عصرنا إن العصر الذي نعيش فيه طلب فيه الناس السعادة في الوسائل ولم يصبوها في الغايات طلبوا السعادة في المال الوفير أو الجاه العريض أو المركبة الفارهة أو القصر المشيد وكل ذلك بغير دين يعتبر ضرب من ضروب التعقيد وباب من أبواب الشقاء أولم يقل ربي جل جلاله في فعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون تعب بأموالهم هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تلقضي وانتحار وهموم وآلام وأوجاع وأسقام ولكن, الم... ولكن الإنسان.. ..خلق ضعيفة ولضعفه الفقير ..يرى السعادة في المال والغني يرى السعادة في العافية والصحة …وصاحب العيان يرى السعادة في المسكن وصاحب الأيجار يرى السعادة في الامتلاء وصاحب الملك الذي فقد الذرية واشتاق كلمة أبي أو أمي ..يرى السعادة في البنين وفي الذرية وأراد الله الحياة هكذا إن الحياة عند المؤمن ليست لغزا محيراً ولا عبءاً مضجراً إن الحياة عند المؤمن مرحلة ومزرعة ينتقل منها وهو ينظر إليها ويقدرها قدرها ولذلك قررت أن أجعل عنوان هذه الخطبة أين نجد السعادة إن المال يمكن أن يحقق شيء من من من الفرح ويرسم شيء من الابتسامة إذا ابتغي به لذة مباحة أو عش كريم أو ابتغي بهذا المال والذي أتاك الله إياه أجر تدخره أو مكرم أو مكرمة تبتغيها أما بغير ذلك المال حزم من الأوراق الملونة أو غابات من السيخ والأسمال أو أكوام من التراب والطين مال المال؟ المال بغير خيم ترعاه وبغير آداب تصونه وبغير أخلاق تحفظه عبارة عن أوراق ملونة فقط لا يعني شيء وإنما قد يكون مصدراً من مصادر الشقاء ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري إذا كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وفي سنة ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا أكبر همه جا جا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قطب له إن السعادة في أمور وهي التي أود أن أناقشها في خطبتنا إن أول قاعدة من قواعد السعادة إن امتلفتها امتلكت السعادة الإيمان الصادق بالله جل جلاله واللجوء إليه والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة حياة طيبة ليست وفق ما تريد وإنما وفق ما يريد الله جل جلاله فقد تكون الحياة طيبة بغير ذرية وقد تكون بغير مال وقد تكون مع بيوت الإجار وقد تكون مع المعاناة وقد تكون بمرض الجسد ولكن طالما أن تملك الإيمان عند النعم شاكر وعند البلاء صابر ولذلك المؤمن أسعد الناس على الإطلاق والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح لهم إن صلاح البال الذي أصبح من أمن أدر ما هو موجود في عصرنا راحة الضمير طمأنينة النفس السكين التي تملأ الجوانح الطمأنينة التي تملأ الجنان القلب الراسخ المطمئن المستيقن هذا في عصرنا قليل لأننا في عصر الطغيان المادي وفي عصر طوفان العولمة تحول الإنسان إلى آلة وصار الإنسان يعيش حياة الروتين بغير قيم ولا معاني ولا أخلاق ولا إيمان ولذلك الحياة الحقيقية في ظل الإيمان وأنقلك إلى سلف الأمة كيف عاشوا حياتهم عبد الله ابن جحش رضي الله تعالى عنه شهد بدرة ولما كانت غزوة وحد وقبل الغزوة بليلة قام الليل يصلي لله وغدا لقاء العدو فسأل الله قائلا اللهم إني أسألك غدا كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فأقتله ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله وفي الرابعة قال ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فيقتلني يقطع أذني ويقطع بطني وأطفنها كذا يوم القيامة هكذا. فتقول لي فيما هذا عبدي أقول لك فيك فتقول لي صدقتا ولقي العدو وقتل ثلاث من المشركين وإذا بالرابع يقتله يقطع أذنه ويجدع أنفه ويبقر بطنه إنه يرى السعادة في أن يبذل نفسه للدين ولذلك عاش الأوائل حياة الإيمان بهذه المنطلقات يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه ما من الليلة يهدا إلي فيها عروس وأنا لها محب هذه من أجمل الليالي عند الناس أو وبشر فيها بغلام ليست هذه الليالي بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية في سبيل الله يسبح فيها العبيد طلب قال ليلة أن يكون ليلة أن يكون مجاهدة في برد قارس وجليد متساقط وظلام دامس هذا يجعله أسعد الناس وأكثر الناس طمأنينة وأفرح من أن يبشر بغلام أين شباب الملاهي الذين يقضون ساعات لذة أمام الفضائيات المسمومة وأمام الفضائيات الفضائيات التي تدمر عقولهم وقلوبهم وقيمهم أين هؤلاء من الذين أين هذا أين خالد بن وليد هذا الذي يرى السعادة في أن يكون على زغر من ثغور المسلمين في ليلة شاتية باردة من الذي يضيع الوقت في حفلة الراقصة ويسهر الليل ويقول قائلهم بالمكريفون ما زال الليل طفلا يحبو وهل الليل طفل يحبو ليستهتر فيه وتضيع فيه الأخلاق الليل لأهل الليل أمن هو قانت أنى الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويغجو رحمة ربه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ومن الليل فتهجد به نافلة لك إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك وهؤلاء يقولون ما زال الليل, الليل طفلا يحبو كثير من الناس يلتمس السعادة في المعاصي والمعاصي يكفي فيها القلق الدائم والضمير الذي يؤنب لن تجد في المعصية سعادة أبدا كيف والله يقول ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء السعادة في الحلال الطيب تأمل الرجل بين أبنائه بين صغاره وبين زوجه حلاله يخرج معهم في رحلة يتنزه معهم وبين آخر له عشيقة أو أخرى لها عشيق كيف يعيشون الضجر والخوف من الناس إذا ذهبوا إلى مطعم خافوا من أن يطب عليه أحد أو أن يكتشفهم أحد يعيشون في قلق هذا غير تأنيب الضمير وفقد لذة العبادة وفقد الإقبال على الله وضياع الأذكار وعدم وعدم إدراك معانيها والوقوف على حقائقها إن هذا العصر قست فيه القلوب وجمدت فيه العيون وطرقت فيه الغفلة على كثير من الناس السعادة في الحلال مع الإيمان يقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى لو امتلكت لو امتلكت درهما تقسم عليه أنه من حلال اعطه مريض يشفى وضعه على جرح يبرى لو عندك جنيه مية عندك عندك جنيه خمسمية جنيه عندك ألف جنيه تقدر تحلق تقول دي والله حلال أديها ليزول عيال راقب يبقى كويس قال لك خدتها في جرح اشتري بيها دقيق دقيق وكبة دقيق في جرح كان ما بيقى كويس قال لك تعال سألني الحلال إذا وضع في على جرح يبرى وإذا أعطي مريض يشفى لذلك السعادة هنا في هذه المسائل وهذه الأمور أيها الأحبة أنقلكم إلى قصة عجيبة فيها تتجلى معاني السعادة ومعاني الإيمان والإقبال على الله تعالى كان مالك بن دينار يقوم الليل يصلي لأنه يجد السعادة في صلاة الليل يجد السعادة في صلة مع الله وقرب قلبه بربه وحبه لمولاه وعدم الخروج على أوامره إن كثير من الناس إذا مشى في الطريق المشي كداري يرى أن الراكب سيارة سعيد وقولا دال مرتاحين دال دال لا جنها لاحنا ما لقين لا حاجة لا تقول هذا الكلام أنت بإيمانك يمكن أن تكون سعيد ويمكن أن تكون معدمة وأن تكون فقيرة من الدنيا والمتاع ولكنك بقلبك وبإيمانك وبإقبالك على الله أنت لا تعرف من الحرام شيء صانك الله وحفظك الله ولذلك السعادة في الحلال السعادة في الطاع فمالك ابن دينار يقوم الليل يصلي دخل عليه لص وهو يصلي دخل اللص الغرف وجد الغرف ليس فيها شيء تربع اللص بيده وانتظره حتى يصلي ولما علم مالك ابن دينار أن أحدا يقف بالقرب منه أسرع في صلاته والصلاة الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل بآية آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم منذ الساعة الواحدة حتى أدن الفجر ما ركع وهو يرددها ويفكي الليل صلاته طويلة قال أبو سليمان الداراني أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم وقال الحسن البصري خلو بالرحمن فأفاض عليهم من نوره فأسرع في صلاته ثم سلم قال له اللص يا رجل أوا ما عندك شيء يسرق؟ يا أخي لما ممكن تكون معدم للدرجة دي. يا أخي أنت فلس للدرجة دي. يا أخي أسرعه ما فيه قاعد ناقش معه. فقال له مالك اجلس الحرم وجلس قال له ماذا تريد؟ داشريت يعني قال اريد متاع غروش دولارات ختي في في في في في الدولاب تياب مرأ تياب السمحات اللي بجيبوه من دبي تياب بس ان شاء الله في سوقين نبيع في سوق سوق ليبيا ولا في الدلال يا ما في حد قال قال له دخلت تريد دنيا فلم تجد هل لك في دين دنيا ما عندنا عندنا دين دايل دايل, دايل دين الحرامي قال كذا نجرب الصليلة رأي حزاز ما في طريقة كذا نجرب مع الزول شوف الدين ده الدنيا جربناه نطينا كثير كذا نشوف الدنيا فتكلم وتكلم وتكلم ونصح وناقش وتكلم عن الله والإيمان وذكر بالله والآخرة ثم قال له صلي كذا خش صلي الرجل تجهز للصلاة وصلى جلس مالك ابن دينار خلف الرجل الرجل يصلي ومالك ابن دينار يدعو يقول اللهم إنه دخل علي داري ولعني فقير لم يجد عندي شيء أدخلته على بابك يا غني فلا تخرجه بغير شيء قال لي الله دجاني وأنا زو المفلس لزيت لك دخلتوا عليه ماطل العسكر خرج اللص تائبًا سلم قال يا مالك لا تكونن آخر سلقة تاني والله ما أسرقه هداه الله وأعطاه الله أعظم شيء ثم قاموا إلى صلاة الفجر سويا وذهبوا إلى المسجد ومالك بن دينار هو إمامهم الذي يصلي بهم دخالين الجامع الحرام مشور أيد البعرفون الناس من الزمن ذاك الشمارات كتلاو الناس الشمارات تقيله اتدخل دا واش د شنو وكلهم يسالو اذن لنا ماكفوش يا أخي في ناس اذن كانداري تا كانداري توم مخلو يعني في زور ذوك كاع يوم اللي توب الناس يقولوا اذن الجابه خدام عشان كملتها كلها يا اخي كملها كلها جاي ل الله انت انك فوشو كان انت ما تقبله لكن هو جاي ل الله الله يقبلوا انت كملت تقبلوا ولا يا خداري توم بريح بس نقولوا يا مالك دا تعرفوا دا اكبر حرام لما معه فيشن دار يعرفوا ايش الحاصل فقال له فقال لهم جاء يسرقنا فسرقناه جاي يسرقنا لكن احنا سرقناه سرقه من الشيطان الايمان هو الذي يعطي الانسان السعاده يعطي الإنسان الطمأنينة. يعطي الإنسان راحة القلب والفؤاد وينبغي أن تعلم بغير دين تعقيد الحياة بغير قيم هباء ليس فيها سعادة لا تسأل عن الذين يعيشون حياة المخدرات وحياة الكفر والإلحاد إننا نعيش في عهد الطغيان المادي والعبث الأخناقي والمد الإلحادي الذي أتانا من الغرب وهم أتعسى الناس أتعسى الناس يرقدون بالحبوب ويقومون بالحقن ويتحركون للمادة ويلهثون خلف الدولار ولا يرعون للقيم ولا للحرومات عهده وأنت تملك دينا ولذلك الأمر الثاني من أمور السعادة القاعدة الثانية التصور الصحيح للحياة انظر إلى الحياة النظر الصحيحة ولا تجعل للحياة المساحة أكبر مما تستحق عندك الحياة عند الغربيين وعند الماديين ساعات والساعات أيام والأيام شهور والشهور سنين لكن عندنا الحياة أجل من ذلك ليلة عندنا ليلة تساوي ألف شهر وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له لذلك الحياة عندنا حياتان حياة نعيشها كسائر الناس وحياة نجعل فيها خير ونغرس فيها غرسة أيها الأحبة ينبغي أن تؤكدوا أن الحياة بالقيم وبالأخلاق وأن الحياة الإسلامية هي الحياة التي نعطيها مساحتها الحقيقية كثير من الناس يظن أن الحياة هي الأيام التي يقضيها والساعات التي تتصر منه لا حياتك طاعتك حياتك ميزان الحسنات عند الله يوم القيامة حسناتك عمر أنت تبذل فيه خيرا وتقيم فيه جهدا وتنشئ فيه مشاريع للآخرة وليس مشاريع للدنيا فقط ثالثا إن من أكبر قواعد السعادة عند المؤمن الإيمان بالقدر الإيمان بالقضاء والقدر أكثر المكدرات التي تكدر صفاء سعادة الناس أكثرها المصائب والمصائب عند المؤمن يتعامل معها بقاعدة القضاء والقدر فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه لذلك هو موقن في كل الأحوال مؤمن راضي لا يسخط القاعدة الرابعة من قواعد السعادة السعادة في القناعة والرضا وإنها قاعدة ذهبية السعيد لا يملك أكثر مما يملك الناس ولا يأكل أكثر مما يأكل الناس ولكنه يرضى أكثر مما يرضى الناس هذه قاعدة ذهبية في السعادة السعيد لا يملك أكثر مما يملك الناس ولا يأكل أكثر مما يأكل الناس ولكنه يرضى أكثر مما يرضى الناس أعطيك صورة عجيبة رجل في قصر مشيد بالزجاج الفاخر وهو على وهو في شقته الفاخرة في غرفة من الغرف في هذه العمارة وهو مريض أطل من على النافذة فوجد عامل الحديقة الشغال في الحديقة أجابوا بالطورية يشتغل في الحديقة يحرف يحرث في الحديقة رعاه يحمل رغيفة في يده أكانها بغير إدام ما معها ملح ما في أي حشوة ثم توسد يده في ظل شجرة ورقد وهذا ينظر إليه بأساء أيهما أسعد أيهما أكثر راحة هذا المرض فاتجسده وهد أركانه وأتعبه وأفقدوا لذة النوم وأفقدوا لذة لحمة يأكلها براحة وطمأنينة وسكينة ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي من أصبح آمنا في سربه أي في حاله معافا في بدنه ضامنا قوت يومه كأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها كم, كم من كم من واحد منا يملك دنيا كثيرة ولكنه ضجر والضجر والسعادة لا يلتقيان أبدا السعادة والضجر لا, يت... لا يلتقيان أبدا وإذا وجد الضجر لن تكون سعيدا أبدا أبعد من الضجر رأى سفيان صفيان... الثوري شاف وهو ضجر قال ما لك قال ما عندي شيء معدم فقير ما عندي شيء قال أعلم غنيا موثرا عنده قروش كثيرة أعمى يريد أن يشتري عينك بمائة ألف أتبيع قال لا أبيع قال وعصم يريد أن يشتري أذنك بمائة أخرى أتبيع قال لا أبيع قال ولسانك بعضهم يريد أن ينطق يريد أن يشتري حدثه عن أعضائه وجواريحه فإذا هي مليون قال تحمل ألف ألف يعني مليون في جسدك وتقول أنك لا تملك شيء المؤمن لا يضجر أبدا والقناعة هي التي تولد السعادة وهذه هي القاعدة الرابعة القاعدة الخامسة من قواعد السعادة السعيد من عرف نفسه وسعد بأخلاقه وإيمانه ومن, انط... ومن انتظر من الآخرين سعادته لا يسعد أبدا كما أسعدت نفسك بالدرجة ما في زول بسعدك لا أبوك ولا وزارة ولا حزب ولا رئيس ولا وزير ما في زول بسعدك من لم يعرف نفسه ويسعد نفسه بإيمانه وأخلاقه لا يطلب من الآخرين سعادة السعادة عندك السعادة في جوانحك السعادة في قلبك السعادة في إيمانك قال حاتم أصم رحمه الله تعالى قيل له ماذا تشتهي قال أشتهي عافية إلى ليل عافية إلى ليل قالوا أي يوم مر عليك إلى ليل إلى ليل وأنت لست في عافية قال عافية إلى الليل ألا أعص الله من الصباح حتى الليل اليوم الذي أنت في عافية فيه اليوم الذي يمر عليك بغير عصيان اليوم الذي يمر عليك بغير بعد عن الله كل يوم تزداد فيه قربا من الله ولذلك السعيد يسعد نفسه ولذلك السعادة أعلى درجاتها أن تسعد نفسك وأن ترى نفسك بمؤهلات وأن لا تتذوق مرارة الفشل وأن تستفيد من الفشل نجاح وأن تمضي ولكن بأهداف الآخرة وأن تمضي، وأنت تضع الآخرة نصب عينيك وأنت تعمل لربك وسوف تكون من أسعد الناس. هذه القاعدة الخامسة والقاعدة السادسة من قواعد السعادة السعادة الحقيقية في إسعاد الآخرين السعادة الحقيقية في مكارم الأخلاق في سماحة الآداب في معاملتك إلى الناس أنا متأكد أن الذين تصدقوا في الجمعة الماضية من أجل المرأة الأرمنة والبنات اليتيمات خرجوا من المسجد وهم في راحة وسكينة بعضهم يقول لي أنه أنفق في أوجه الخير خرج من المسجد كأنما يطير في الهواء ولا يمشي على قدمه من من من الشعور الذي غمره والإحساس الذي صبغه قال أشعر بسعادة أسعد الآخرين ساهر في أن تمسح عن مسكين معانات في أن تسد أن تخرج أسير من السجن لأجل أنه حبس عن عياله ساهر. وإن أردت مشاريع مشاريع الآخرة هذه عندنا كثيرة الطالبات موجودة وأنا أفتح الآن بابا لمشاريع الآخرة الدائل لمشروع في الآخرة المشاريع راكدة أيتام لا عائلة لهم طالب في الطب مات أبوها ومات أموها أقعدتها رسوم الدراسة عن الدراسة فمكتت في البيت محتارة معذبة قلقة وهي أكبر إخوانها وأخواتها تريد أن تعمل طبيبة لتعفهم ولم, ولم تستطيع أن تكمل الدراسة أعرف مشاريع كثيرة جدا مشروع رجل من قبيلة الفورد ويحسن أن نذكر القبيلة فوراوي قتل في مدينة من مدن السودان رجل من القبائل العربية وحكم عليه بعد عامان بعد عامين من السجن والانتظار والاستئناف بالقصاص والقص والقصاص سوف يتنف سوف ينفذ في خلال الأسبوع الماضي من السبت ممكن السبت البقر الذي ينفذه وممكن للأحد وممكن للأثنين ذهبنا إلى زوج الرجل المقتول من أجل أن نخرجه ونقصت ثلاثة ملايين ثلاثة مليون والله قدر ما حمنا ما قدرنا لما والأصل هما ما بالحيل على على العفو لكن قالوا كذا جيبوا ثلاثة مليون بعد ذلك نحن نشوف ده مشروع ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وممكن مشكلة دافولة تتحلها هندزول فوراوي كتبوا بل قانون حيكتلوا نحن ماشينا مارقنا مارقناه عشان أخونا في الله وفي الدين ما عشان حاجة ثانية عشان انتين من دي البيانس في نفسه كفاء أنا ما أدري إليه في الجامعة بس صندوق. ده ما موضوع صندوق أكلمكم أنا بديكم رقم تلفوني الاندو كفاء الاندو قدرة يدخل في هذا المشروع في الأخرة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يتصل بي لكن عسرة آلاف وعشرين ألف ومية ألف ما يحترامنا وتقديرنا دي دارنا مكيفات في الجامعة نحن هنا لكن ده مشروع بتأخره أسيد الاخرين عنده 6 أولاد أرسم الابتسامة على شفاهي في ذلك ولذلك مشاريع الاخرى كتر والله في ناس في الكورة مليارات مش في الكورة في انتخابات فريق من الفرق عندنا آخر انتخابات عشر مليار بدون رئيس دلالة بالرئيس رئيس بالرئيس يقبل المليارات والنصاب ما تم حسرة عجيبة لكن في كورة نحن لدينا ثلاثة مليون بس نطلع بازول من المشنقة نطلع بازول من الموت نسهد ونسخر من قبل الله أن نهب له الحياة السعادة الحقيقية في إسعادك الآخرين لا تعيش لنفسك لا تكون أنانياً ماذا تستفيد لو كان لك جار يبات جائعا وأنت تأكل ما تملك من جميع صنوف الدنيا ما السعادة هنا أين السعادة هذه ليس فيها سعادة أيها الأحبة هذا باب عظيم أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول وصل تعالى أن يجعلنا من السعداء وأن لا يجعلنا من الأشقياء أسأله تعالى أن يسعدنا بدينه الذي أنزل إلينا وبشرعته التي كملنا بها وأسأله تعالى أن لا يشقينا بنفوسنا وذنوبنا ومعاصينا إنه بلي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هذه قواعد السعادة القاعدة الأخيرة السعادة في الحلال السعادة في رزق حلال يدخل عليك تأكله في إطار الحلال مع زوجك الحلال وأبنائك الحلال الذين لا تستحي منهم ولا يستحون منك لا تتعطي رأسك منهم ولا يتعطئون الرؤوس منك السعادة في الحلال في الزوجة الحلال في المال الحلال في الذرية الحلال أما المعصية فإنها تشقي عياذا بالله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي محشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى السعادة في طاعة الله تعالى السعادة في ذكر الله كن ذاكرا لله بلسانك راضيا بقلبك مطمئن بفؤادك والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب بهذه الطمأنينة تعيش أسعد الناس وإن كنت ماديا أفقر الناس ولكن الحلال يتطلب عمل ولذلك مصدر شقاء كثير من الشباب العطالة العطالة ولذلك علينا كمجتمع دولة ورجال أعمال وأصحاب أموال علينا أن نوفر للشباب أبوابا للرزق الحلال للدولة نصيب ولأصحاب الأموال كفر بتهيئة المصانع وإيجاد الحرف في ظل عصر تطورت تقنياته وزادت مستحدثاته ومستجداته علينا أن نترك أجيالنا وشبابنا الفي التعليم في التعليم والما في التعليم لنسعده علينا أن نوفر له بابا من أبواب الرزق أن أن يسر هذه المسألة والمسؤول الأول الدولة ثم أهل الفكر في المجتمع والعلماء والدعات والخطباء وأمة المساجد ورجال الأعمال وأصحاب الأموال عليهم جميعا أن يوفروا فرص عمل أن يصنعوا وأن يخلقوا فرص عمل يكون هدفها الأول إشغال الشباب الاستفادة من طاقاتهم، فإذا عاش الشاب يتقاضى راتب وعنده حرفة وصنعة يرجع إلى بيته يوفر أسرة صغيرة سوف نسعد جميعا وبسعادة المجتمع تسعد الأمة كلها هذه قواعد السعادة الإيمان بالله تعالى واللجوء إليه والإقبال عليه بالكلية ثانيا وأهم نقطة في نقاط السعادة الإيمان بالقدر للطمأنينة والراحة والسكينة ثالثا القناعة وعدم الضجر رابعا إسعاد الآخرين خامسا معرفة نفسك وإسعاد نفسك بإيمانك وبأخلاقك سادسا السماحة والآداب والأخلاق وسابعا الحلال الطيب والرزق الممهد الذي تسعى وتعمله وتعمل فيه بغير عطالة زوجك أطفالك والديك إطارك الذي تعيش فيه هذه بعض معاني السعادة أهبها لمن ظن أن الدنيا قد أغلقت في وجهه وأن الأبواب قد أوصدت أمامه عساه يستلهم من هذه الخطبه بابا من أبواب السعادة ويسعد نفسه ويسعد الآخرين أسأل الله تعالى أن يتقبل مني وإياكم أجمعين أسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره أئلين الكفر والفسوق والعصيان وأجعلنا وإياكم من الراشدين وأن, وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمته اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم كل من ت... اللهم كل من أسهم في عمل الخير اللهم صب له الخير صبا ولا تجعل عيشه كدة اللهم من, من أقام هذه المظلة للعبادك الذين يصلون والمصلين الذين يذكرون اللهم من آواهم اللهم آوهي في أوم القيامة تحت ظل عرشك يا رب العالمين اللهم من جعل المصلين ظلا في دنياك في بيت من بيوتك يا رب العالمين اللهم أظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم إنه وعمله عملها لوالده اللهم أنت تعلم أن لا نعلمه ولا نعلم والده أنت تعلمه وتعلم والده اللهم أنزل على والده في قبره شعب بالرحمة اللهم أسكنه فسيح الجنات اللهم اجعله عملا صالحا لا ينقص أبدا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بر له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقل الصلاة